يسال عن أ خ ي ن ا الشيخ أ ب ي الدرداء محمد مسعود ف ب ل و ك ا من إ خ و ا ن ن ا الطيبين المباركين فيما نحسبهم الله و حسيب ه وممن تزامنا م ع ه في الدراسه عند او تزامنت معهم في ا ل د ر ا س ة عند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى فما نعرف عنه إ ل ا الخير وحب ا ل س ن ة وتقدير العلماء ن س أ ل الله عز وجل أ ن ينفع 私たちのお気持ちは。